بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر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 وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدًا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ فَقُتِلْ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 فر يتقِ الذي نَوتُ الكتاب وَزد وَزدد الذيينَ آمُ إم وَلا يتاب الذي نَوتُ الكتابَ وَمؤمنونَ وَق الذيينَ في ق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 لذكرى للبشر كاللا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساعدون قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ تَأَتَنَا الْيَقِينُ بَمَتَّنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَصْرٍ وَرْوٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى وحوفا من الشر كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شى